بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المدى الاجتماع والسياسة شاع تعليم الحديث في الشرق كما شاع فيه القدوة المعيشية بكثير من مظاهر الحضارة الأوروبية وكان ما معا فعل سريع في بعض آداب الاجتماع ومقوماته. تقابل فيه المحاسن والمثاو على حكم العادة المألوفة في كل تغيير سريع وقل ما يقع التغير في العرف الاجتماعي دون ان تبدو اثاره ومصاحباته في الاسرة وفي العادات العامة وفي العلاقة بين الطبقات. وقد كانت لذلك التغير السريع اثاره في هذه المناحي الثلاثة ولا فيما الاسرة فان التعليم المرأة وتطور لوازم المعيشة قد اتحدت كلها على تقليل الرغبة في تعدد الزوجات لأن الرجل المتعلم يطب الزوجة للمشاركة في الفهم والشعور ويضن ببنته وأخته في الوقت نفسه أن تتعرض لمتاعب الضر والمنازعة بينها وبين الزوجات الأخرى والمرأة المتحررة تنشد الزوجة الذي يشاطرها الحب والموادة، ويعاملها معاملة الشريكة في حياته البيتية وحياته النفسية وتكاليف معيشة وتعليم الأبناء عبء لا يقوى عليه الزوج الذي يطلع بهذه التكاليف في أكثر من أسرة واحدة وأصبح اقتناء الجوار محرما بحكم القانون بعد اتفاق الدول على تحريم الرفقة فبطلت الزرائع إلى تعديد الزوجات بالتسري والاسترقاق وكان ضربا من الوجاهة فرضاه بعض الأسر الغنية على هذا الاعتباره وشهدت في الأسر المصرية عناية بالحفلات البيتية لمناسبات لم تكن شائعة بين الشرقيين قبل الحضارة الأوروبية وهي ذكريات الزواج وذكريات ميلاد الآباء والأمهات والأبناء وغير ذلك من المناسبات العامة التي يحتفل بها الغربيون كرأس السنة الشمسية وبعض مواسم الفصول وأبيح في هذه المناسبات ما لم يكن مباحا قبل ذلك في مجتمعات الأسر كالمقامرة والشراب وقد كسبت الأسرة الشرقية من ناحية وخسرت من ناحية أخرى لهذا للزواج العجيب في آداب المعيشة فإن الأمم الشرقية اقتبست من الغرب كثيرا من عادات الفراغ ونزهة خارج البيت ولم تكن كلها مما يوافق حياة الأسرة وواجبات التربية التي تناطب الأمهات والآباء داخل البيوت وساء فهم الحرية النسائية في بعض البيئات فسبق إلى الأوهام أن الحرية تحرر من جملة القيود ومنها قيود الوفاء للأزواج والأبناء فتداع بنيان الأسر التي فشت فيها هذه البدعة الغربية وامتحن المجتمع الشرقي بمحنة خطيرة يحاول اليوم أن ينجو منها ولا يزال في محاولاته حتى يتاح له الاستقرار على ملتقى مريح بين دواعي الحاضر ودواعي الماضي ودواعي الحرية الفردية ومطالب المجتمع والأسرة أما العلاقة بين الطبقات فلم تتغير تغيرا كبيرا في الأمم الشرقية بعد الاحتكاك بالحضارة الأوروبية لأن أوروبا منعت قيام الصناعات الكبرى في بلاد الشرق واحتكرت أسواقها لمصنوعاتها فوقف الزارع وأصحاب الأرض في موقفهم القديم وركدت الصناعة فلم تجتمع عصبة من العمال في صعيد واحد للمطالبة بحقوقها كما تفعل جماعات العمال في العواصم الصناعية الكبرى أوروبا دون تجدد الطبقات بحائل آخر لم تقصده ولكنه فعل, فعل فعله في جميع الاقطار الشرقية على تنوع مرافقها للصصبية وذلك أنها أرسلت إلى الشرق أموالها ومصاريفها وشركاتها لتستغل أغنياءه وفقراءه على السواء فأصبحت الطبقات الاجتماعية في حكم الطبقة العاملة أمام هذا الاستغلال وتأجل تقسيم الطبقات من جراء هذا الاتفاق بينها في مواجهة رؤوس الأموال الأجنبية سوء الحركة التعاونية في المدنية بيق محدود لم تتغير علاقات الاقتصاد بين الطبقات تغيرا يناسب الخطوات السياسية التي خطاها الشرقيون سعيا الى التحرير والاعتراف بالمركز القانوني في المعاملات الدولية واهم ما يذكر في باب تجديد الطبقات ان انتشار التعليم والزحام المدن قد ضاعص قوة الطبقة الوسطى فارتفع لها صوت مسموع في توجيه السياسة الوطنية ولم تزل طبقة الفقيرة عالة على طبقة الوسطى في المطالبة بحقوقها والإغضاء بشكايتها ولكنها تستقل بالرأي شيئا فشيئا خلال هذه السنوات ولا سيما سنوات الحرب العالمية وما تخللها وعقبها من دعوات الأنصاف والتقريب بين الطبقات وإذا استطرد الخول إلى الاقتصاد الاجتماعي أو الاقتصاد الذي له علاقة بروح المجتمع وأخلاقه فمن المستحدثات التي لا تهمل في هذا الصدد أن الشرق الإسلامي ترخص في إنشاء المصارف المالية وقبل التعامل بالفائدة الطفيفة التي لا يعتبرها من الربا الفاحش المحرم بنصوف القرآن على أننا ننظر إلى جهود الأمم الشرقية في جميع الاعتبارات فيجوز لنا أن نقول إن الوعي السياسي فيها قد سبق الوعي الاجتماعي شوطا أو شوطين وأن المصرحة القومية ستدفع بها إلى الموازنة بين متاعيها في ميدان السياسة وميدان الاجتماع بعد أن استنفذت قوتها الكبرى على إسر يقظاتها الأولى في تحقيق غاياتها الوطنية وآمالها في الحكومة النيابية وقد أجمن الكلام في غير هذا الفصل على الوطنية والحكومة النيابية ونضيف إليه في باب التجديد السياسي أن اصدام الغربي بالشرق كانت له آثار أخرى في أعمال الحكومات غير هذه الآثار في أعمال الشعوب فعمدت كل حكومة تملك بعض التصرف في شؤونها إلى تبديل نظامها العسكري وإنشاء المحاكم الحديثة التي سميت بالمحاكم الأهلية أو المحاكم المدنية ولم يكن لها مناطق قبل إلغاء الامتيازات الأجنبية من اقتباس القضاء الأوروبي ومبادئ القوانين الأوروبية على الإجمالي ومن الآثار التي لا تغفل في صدد الكلام على التفاعل بين الحضارتين الأوروبية والعربية أن سياسة أوروبا قوبلت في الشرق العربي بقوة جديدة في عالم السياسة تعرف بالجامعة العربية وهي قوة لا تقتصر على أعمال السياسة وأولاة الأمور لأنها في واقع الأمر مستمدة من يقظة الشعوب وأحياء التراث العربي منذ مئتي سنة في كل مكان يحتاج أهله إلى معرفة اللغة العربية ومن المألوف على ألكنة المتعجلين إذا رأوا مواسقة بين خطة أوروبية وحركة شرقية أن ينسبوا هذه الحركة إلى تدير الأوروبيين ويحسبوها من المناورات المستمعة التي لا ترجع إلى سبب غير ذلك التدبير. وكذلك فعلوا في حكمهم على الجامعة العربية حين لاح لهم أن السياسة الأوروبية تماشيها ولا تعمل على إحباطها وفي هذا ولا شك انحراف عن الفهم الصحيح فإن السياسة الأوروبية كائنا ما كان بأسها واقتدارها على التدبير والتموين لا تماله شبحا في الخيال ولا تخلق شيئا من لا شيء ولا تصنع حركة من الحركات التي تساهم فيها الملايين تقوم كلها على محد الصنع. ومن شأن الدعاة السياسيين أن يستفيدوا من الدعوات في إبانها وفي مكانها ولكنهم لا يسبقونها ولا يخلقونها بل لا يفهمونها قبل وقوعها ولا يتسلقون النظر إليها فلم يكن أكثر من المؤتمرات الدولية التي عقدت في القرن الثامن عشر والذي يليه ولكنها لم تعرض مرة من المرات للمنادات بحقوق الشعوب أو مبادئ تقرير المصير. ولم يحجموا عن ذلك عجدا عن الخداع أو كراهه منهم بالمناورات ولكنهم أحجموا عنه لأن هذه دعوات لم تكن لها حقيقة ماثلة في حركات الشعوب فلما وجدت هذه الحقيقة الماثلة كسرة المنادى بها في خطب الساسة وبرامج الوزارات ومباحث المؤتمرات وكان من نتائجها فعلا أن عدد الشعوب المستقلة يزداد عاما بعد عام وليقظت العربية حقيقه ماثلة وحركة طبيعية لا شك فيها قامت في نشأتها الحديثة على الرغم من السياسة الأوروبية ولم تقم باختيارها وتدبيرها. وعادت للتجمع والوحدة بين الحربين العالميتين لأنها لا بد أن تعود بعد قومتها الأولى فمنذ أوائل القرن الثالث عشر إلى إبراهيم باشا وهو يناضل الدولة العثمانية الى اين تنتهي فتوحاته فقال حيث لا يوجد من يتكلم العربية يريد بذلك ان ينشئ دولة عربية محظن لا يريد ان يتجاوزها الى بلاد اخرى وحوالي هذا الوقت كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في نجد يعلن الثورة على الحكومة العثمانية ويجمع القبائل في جزيرة العرب لتوصيب سلمتها والاتجاه بها الى وجهة الاستقلال عن السلطات الخارجية ولم تكن جزيرة العرب أم تعترف بشيء من السلطان الأجنبي غير السيادة الإسمية والرقابة البعيدة التي لا تتعرض لشؤونها الداخلية. فكان أمراء نجد والتويد والحجاز واليمن يأخذون وقلما يعطون في علاقاتهم بالدولة العثمانية. وكانوا على كفان الذي تعوده منذ القدم في حواجز الصحراء وبواديها. فلست يم البوادي التي تخشى عنها جنود الدولة. ولا تنفذ إليها بعير إذن من أبنائها ولولا قرب العراق من مراتز الحدود التي تحميها الدولة بجيوشها لكان شأنها في جملته كشأن الجزيرة العربية وكانت أفريقيا الشمالية تعتمد على نفسها في مداسعة الفرنسيين عن استقلالها وحوزة أمرائها وشعوبها أما في سوريا ولبنان فقد رحبت جمهرة بالشعب بحركات الوحدة مع الأمم العربية الأخطاء وكانت على تصار دائم جواد النيل والجزيرة وكانت علاقتهم ورائها سرا وجهرا بمحمد علي الكبير مسار الخلق الدائم للحكام العثمانيين. وفي كل هذا كانت السياسة الأوروبية تقف من حركات العرب موقف المقاومة والتصديق لأنها عملت على بقاء الأمم العربية في حوزة الدولة العثمانية محرومة زاد المستطاع من حقوق السيادة والاستقلال. ولم تكن هذه المقاومة إلا رئيسما تجدت تلك الأمم نشاطها وتحصدت مرة أخرى للوثوب إلى غايتها فقامت في مصر حركة مصالبة بمصر للمصريين وقامت في السودان حركة الثورة على الترك كما كانوا يسمون الأجانب أجمعين وقامت في بلاد العرب دعوة واحدة إلى لكنها كانت تمتحن من آونة إلى أخرى لمحنة المنافكة بين زعماء العشائر وأمراء الأقالين ودخل السوريون واللبنانيون والعراقيون في حزب تركيا الفتاة لأنه الحزب الذي كان يمنيهم بالحكومة مركزية، أي حكومة العرب في بلادهم كما يشاءون وبمن يشاءون وفي هذا الدور أيضا من أدوار الخضية العربية كانت السياسة العربية تخذل العرب أو تمنعهم أن يبلغوا من الاستقلال غاية ما يخضرون عليه ثم نشبت حرب الأمم قبل ثلاثين سنة فتحركت الجامعة العربية من جديد طارة على هدي وطارة على ضلال فتسابقت دول أوروبا إلى كسب الأنصار من أمم العرب التي استقلت أو التي طمحت إلى الاستخلال وانتهت الحرب والأمم العربية جمعا متفق على المطالبة بالحرية والمنادات باسم العروبة في جامعة ستواصل لعضائها حقوق الاستقلال وعلى ما كان من موقف اوروبا في المقاومة والتصديق، كانت لها ثلاثات هنا وثلاثات هناك تبدر منها حينا بعد حين في سبيل التجهيع والاغراء فكان الانجليز مثلا يشجعون المنادات بالنصر للمصريين لانها تفسر مصر على الدولة العثمانية ولكنهم يثبتونها من جهة اخرى لانها ثورة صريحة على الاحتلال البريطاني وما عسى ان يتطور اليه من بص الحماية البريطانية في صورة من صورها الكثيرة وكان الفرنسيون ينشئون المدارس في البلاد السورية كما ينشئون فيها المطابع والمجامع لنشر كتب العرب وثقافة العرب واحياء التراث العربي القديم سعيا الى الفصل بين العرب والدولة العثمانية لا سعيا إلى استقلالهم عن جميع الطامين وكانوا يتجنبون ذلك في أفريقيا الشمالية حيث يتفردون بالحكم ولا يستريحون إلى عواصب هذه اليقظة أو هذه الجامعة الثقافية الدينية وكان الألمان يقابلون هذا بالتقرب إلى الجامعة الإسلامية لأنها تشمل التقرب من السورك والعرب على السواء ولكنهم كانوا يسمحون من وراء هذه الجامعة إلى بلاد العرب في طريقهم إلى الهند والأقطار الآسيوية ويدفعون السلطان عبد الحميد إلى مد خطوط المواصلات في أنحاء سوريا والجزيرة تحقيقا لأحلامهم التي تتلخص في صيحتهم من برلين إلى بغداد ثم إلى الهند من هذه الطريق فالسياسة الأوروبية قد وجدت حركة قائمة فاستفادت منها طارة بالمقاومة وطارة بالتجيئة أما أنها تخلق خلقا فذلك مخالف للواقع مخالف لصحو التاريخ وهي تدخل اليوم في طور جديد بفضل كيانها القديم لا بفضل السياسة المصطنعة او تدبير الخارجي من جانب الانجليز او جانب الامريسيين وقد تكون لبريطانيا العظمى مطحة في مصادقتها ورغبة في معاملتها ولكنها تجد في هذه المطحة التفاهم بينها وبين الاغريخ او الايطاليين فلا يقول قائل إنها خلقت القومية الاغريقية أو خلقت القومية الإيطالية أو أنها قادرة على تجاهل القوميتين وأحداث ما ترميان إليه إذا تحولت السياسة من خطة إلى خطة في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد فالجامعة العربية حركة طبيعية من قديم الزمن وإي طبيعية في هذا الزمن على التخصيص لأن العصر الحاضر ينادي باحترام حقوق الأوطان وينادي بالتعاون في الجوار وينادي بالتعاون الشامل في المسائل العالمية الكبرى وأبناء العربية يحدون لاستقلال لأوطانهم ويتجاورون فيحتاجون إلى التعاون فيما بينهم على المراسق المشتركة وهي أكثر من أن تنحصر في مراسق الماضي أو مراسق الحاضر أو مراسق المستقبل على انفراج وكلهم يودون أن يتعاونوا وأن يعينوا في المتائل العالمية الكبرى التي تمسهم مباشرة أو تمسهم بنتائجها التي تعم البشر أجمعين وللجامعة العربية مستقبل سياسي رهين بأحوال العالم وتقلباته وانتظام العلاقات بين شعوبه وحكوماته ولكن اليقظة العربية حقيقة لا ترتهن بالسياسة وحدها في أنها مستمدة من طبيعة الأشياء لا من برامج الدولة ورؤسها الحكومة البرلمانية حرم القرآن الكريم الحكم المطلق وأنكر السلطان الجباري في الأرض وفرض الشورى على النبي وخلفائه فقال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم وقرر المساواة في العدل بين جميع الناس وانقضع بينهم بتفاوت الدرجات ويقرأ المسلم القرآن فيحس إحساسا شوريا ويتعلم فريضة الشورى بالإيحاء والتلقين فضلا عما فيه من الأمر الصريح بالمشاورة وتؤال أهل الذكر واجتناد الطعيان في السلطان والاكتباد بالحكومة لأنه يرى أن أول عمل من أعمال الخليقة الإنسانية كان حقيقا أن يسمى بلغة العصر الحاضر عملا دستوريا من جانب الخالق جل جلاله يقوم على الإقناع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 فدق الله العظيم فلم يكن الاستخلاف في الأرض بالأخضاع بل بالأقناع ولم يصبح الخليفة الموعود أهل لهذه الأمانة إلا بعلم يعلمه ويجهله سائر الخلائق ممن فضله عليهم الخالق بهذا الاستخلاف ووحي هذه المعاني المتفادة بالإيحاء والاستثناء للقم مؤمن بالقرآن حس الشورى والنصر من الاستبداد لأن الإيحاء والاستكناة أقرب إلى الترقيم من الأمر الصريح فالأمر بالحكم الدستوري قديم في الحياة العربية أصيل في الدولة الإسلامية ولكنه المبدأ الذي سبق الأسوار الشعبية لعدة قرون فلم تتهيأ له الجماعات الإنسانية إلا بعد دعوة محمدية بألف سنة أو تذيب لأن الأمر الغشور ينفذ نفاذه حين يوجد معه صاحب الحق الذي يطالب به من ينسى ويرد إليه من يحيد عنه وليس صاحب الحق هنا غير الشعب الذي يتعلم ذلك الحق ثم يشعر بالحاجة إليه ثم يملك الوسيلة إلى تخرجه من حيز المبدأ الواجب إلى حيز العمل النافي ولم يكن تمام هذه الأطوار ميسورا قبل أجيال تعقبها أجيال وأهوال تسلوها أهوال ويومئذ تصبح شورى نظاما يستمر به الحاكمون والمحكمون ويوشك أن يجري في الأمم مجرى الحوادث الطبيعية التي تتقرر بالضرورة الغالبة قبل أن تتقرر بالاختيار والاستحسان فلما بلغت هذه الأطوار تمامها كانت الحكومة الشورية أو الحكومة الدستورية نظاما أوروبيا يتلقاه الشرقيون عن الأوروبيين ولا يتلقونه مذهبا غريبا يحتاج الى اقناع ولا عقيدة جديدة تحتاج الى تفسير. نعم ان الخارة الاوروبية عرفت النظام البرلماني على صورة من صوره الاولى قبل الميلاد لعدة قرون فنشأ مجلس الشيوخ في روما ونشأت المجالس التي تماثله في اسينا واسفارتا وبعض الاقالين الاغريقية ثم نشأت بعدها مجالس أخرى أدنى إلى نظام المجالس التمثيلية الحديثة وأقرب إلى الحكم الديمقراطي الذي تشترك فيه جميع الطبقات ولكنه كان هنا نظاما من النظم الخاصة ولم يكن الأمر فيه أمر مبدأ العقلي والحقوق الإنسانية فلم يعمل اللاتين والأغريق بهذه النظم تقريرا لحق الإنسان في الحرية أو تعمينا لمبدأ عقلي يجوز تطبيقه. او يجد تضيقه في جميع المدن وبين جميع الشعوب ولكنهم عملوا به لانه حيلة صالحة لسياسة أمة بعينها على اقدار ما فيها من رؤساء العشائر ومن يتنافسون على الحكم والسيادة ولما تطور الحكم الشعبي في اسينا على عهد كليستين الديمقراطي حتى اصبح حق النيابة حقا عاما لمن بلغ الثلاثين في الدوائر الانتخابية المختلفة لم يكن هذا التطور عقيدة إنسانية قابلة للتعميم ولا تسليما بالمبدأ الذي يقوم على الحرية وتقضي به الوصول الأخلاقي، ولكنه كان تدبيرا موضعيا يناهض به تدبير الثغاء الذين كانوا ينافسون ذلك الزعيم الديمقراطي بقوة القبيلة او قوة العصبية ولعله قد خطر له الاستنجاد بجماهير السواد لإشراسها في الحكم ما خطر له للتنجاد بالفرس لانتزاع الحكومة من طغاة القبائل والعصبية فالحضارة العربية قد سبقت الغرب في مبدا الحكومة الشورية في مجال العقيدة والاخلاق والغرب قد سبق الحضارة العربية بحكومة الشورى في مجال النظم الواقعية التي تتمخض عنها حوادث التاريخ ولا نظن أن الحكم الدستوري كان ينتقد إلى بلاد الشرقين الأجنى والعوصف بهذه السهولة لو لم يكن له أساس قائم على عقائد الناس واعتراف الحاكمين والمحكومين بمبادئه وأصوله فإن الأمم الغربية قد ضيعت جهودها الأولى في إطراع الحكام المطلقين على النزول لها عن دعوة الولاية بالحق الإلهي ودعوة سيادة عليها لتطويض السماء فكان عليها أن تجتاز نصف الطريق بل نصه الأوعر الأطول في تقرير المبدأ الذي سلمه العرب حكاما ومحكومين قبل نشأة الحياة النيابية الحديثة بألف سنة وهو مبدأ الشورى والمبايعة الحرة والرجوع بالحكومة إلى مصحة الرعية واتفاق الكلمة بين ذوي الرأي والحكم والحاكم المطلق في الشرق أو في الغرب يأبى أن يشارك في أمه ولا يذعن للحكم الشورى باختياره ولكن الفرق عظيم بين حاكم يستطيع أن ينكر أساس الحكومة النيابية وحاكم لا يستطيع إنكاره ولا يجبر على الجهر بذلك الإنكار مخافة اتهامه بالخروج على أحكام الدين وعصيان رب العالمين بل الفرق عظيم بين حاكم ينكر الحكم النيابي وهو يعتصم بالحق الإلهي وتطويل السماء وحاكم يخاف من إنكاره لأنه يخالف الحق الإلهي كما يخالف تفويض السماء لذلك الإنكار لذلك كانت معارضة السلاطين والأمراء الشرقيين في الحكومة الدستورية معارضة تقوم على الأعذار الموقوطة ولم تكن معارضة قائمة على الأسس والأصول وكان معظم هذه الأعذار مما يرجع إلى السياسة الأوروبية والعلاقات الأجنبية التي كانت تعوق النظام النيابي في بلاد المشرف وتماهد العذر للسلاطين والأمراء في المعارضة أو التسويق فكان سلطان الدولة العثمانية يؤمن بواجب الشورى ويسمي الرد الكبر عنده ربة المشير لأنه يخشى أن يصارح رعيته لأنه يستأثر بالرأي ويتولى شؤونها على سنة الاستبداد ولكنه كان يمانع في تعميم الحكم النيابي بين رعاية لأن فريقا من هؤلاء الرعايا يخالفونه في الجنس والدين واللغة ويمالئون الدول الأوروبية عليه ولا يخلصون في خدمة الدولة إذا تسنموا مناصبها العليا واطلعوا على مواضع الأسرار في فياستها الخارجية أو فياستها الداخلية وكانت المناظرة بين روسيا وبريطانيا العظمى في البلاد الإيرانية تحول دون استقرار الأمر وانتظام السعي في توقيد الحكومة النيابية لأنهما تبلغان من بطانة الحكم المطلق ما لا تبلغانه من حكومة نيابية تخضع لرقابة الشعب وتكشف له عن تصرفاتها في مسائل الشركات والامتيازات. وقد نزل المحتلون الانجليز بمصر في اواخر القرن التاسع عشر وفيها حكومة نيابية تطورت بها التجارب المتولية من عهد محمد علي الكبير فعطلوها لانهم لا يستطيعون ان يجمعوا بين اشرافهم على الإدارة المصرية واشراف المجلس النيابي عليها ثم طلب الدستور بطلب الاستقلال فاصبحت الحكومة النيابية مرادفة للحكومة الوطنية في برامج الاحزاب المصرية واصبح الحكم الاجنبي هو الحائل الاكبر دون قيام الحكم النيابي الذي ينشده احرار المصريين وعلى هذا تعتبر الحياة النيابية كما رسمت الاوضاع الحديثة ثمرة اوروبية انتقلت الى الشرق من حضارة الغرب في العصر الحديث ولكن الشرقين عرفوها فاقتبتوها ولم يعرفهم بها الغربيون فيفرضوها عليهم فرض المعلمين دروسهم على التلميذ الذي يكره ما يفرضونه عليه لأن مطامع الغرب كثيرا ما عرقلت خطوات الشرق كما رأينا في حركاته الدستورية والفضل في تهيو الشرق لقبول هذه ثمرة الأوروبية راجعوا إلى عقيدة الحرية والشورى التي بثتها حضارة العرب بعد ظهور الإسلام ولم تكن غريبة عن الحياة العربية الأولى قبل ظهور الإسلام الوطنية حب الوطن غريبة معروفة في الإنسان من أقضى معصوره الاجتماعية عرفت في البدء كما عرفت في سكان المدن وأصحاب الأرض الزراعية وبقيت لنا من دلائلها في اللغة العربية هذه القصائد التي يتغنى بها إلى اليوم من يذكرون الديار ويحنون إلى المرابع والأطلال ولو طال بهم عهد فراقها وانقطعت عليهم سبل الرجعة إليها لكن الوطنية بمعناها الحديث شيء غير هذه الغريزة لأنها مجموعة من الحقوق أو الصلاة الروحية والثقافية قد انفرد بها الإنسان في عصر الحديث بعد القرن الثامن عشر على وجه التقريب واختلت فهم الناس إياها عن ذلك الشعور الغريزي الذي يتفق فيه الإنسان وكثير من الأحياء الإنسية بل يتفق فيه الإنسان وبعض الدوار التي تأوي إلى وأجارها وأوجارها ولا تستدر بها غيرها ما استطاعت المقام فيها ولم يكن ميسورا أن تنشأ الوطنية بمعناها الحديث قبل القرن الثامن عشر أو قبل الأطوار الاجتماعية التي تقدمتها وكانت ممهدة لظهورها وانتقالها من حيز الغرائز المشتركة إلى حيز الصلاة الروحية والثقافية التي ينفرد بها الإنسان في مجتمعاته لأن هذه الأطوار كانت تناقض الوطنية في بعض الأحوال وكانت تخفيها في أحوال أخرى وكانت على الجملة خطوات سابقة لا بد منها قبل تطرق إلى الخطوات التي تليها فكان لا بد من تطور عهد الاقطاع قبل شعور الانسان بوطنه في نطاقه الواسع ومصالحه المتشابكه لان انتماء الناس الى اقطاعات متعددة في قطر واحد يربطهم بضروب شتى من الولاء للساده المتعددين الذين يسيطرون عليها ويعودهم ضروبا من المحالفات والمخاصمات تتغلب فيها الزمره والطائفه على الامه أو الدوله في بعض الأمور وكان بد من تطور الجامعات الدينية قبل الشعور بمعنى هذه الوطنية لأن الإنسان يرضى في الجامعات الدينية أن يحكمه من ليس من أبناء وطنه لاتفاق الحاكم والمحكوم في العقيدة والمراسم الروحية ويكره أن يحكمه من لا يدين بدينه ولو كان من بلده وجواره ولا يزال ذلك حتى يتعذر حكم الأوطان المختلفة بحكومة واحدة قائمة في مرافزها البعيدة عنها لاختلاف المرافق واختلاف النظر إلى الحقوق والتبعات ونشوء طبقات الاجتماعية التي تتنافس في الأوطان المتعددة وإن جمعتها علاقة وثيقة واحدة ولما تطور عصر الإقطاع وعصر الجامعات الدينية معا أو على التعاقب بين جيل وجيل قام من بعدهما سلطان الملوك المطلقين الذين ساعدتهم قوتهم المطلقة على قهر أمراء الصاعات والاستئثار بسلطان العرش وما يرتبط به من الدعاوى والحقوق فكانت قوتهم كفيله لهم لبص كلمتهم على رعاياهم وحصر فرائد الولاء في أشخاصهم أو في أسرتهم وكانت المملكة سابقة للأمة أو سابقة بطبيعة الحال للحقوق التي تنشأ من الاعتراف للأمة بالسيادة على بلادها ولا يفهم الوطن على أنه بلاد الأمة ومناط سيادتها قبل أن تصبح الأمة مصدر للسلطان كله ويصبح الملك خادما للوطنين ينوب عن الأمة في تدبير مصالحها وقبل أن تنبغ طبقة الوسطى التي تطلع بالحكم مع تقييد الملوك وزوال السادة الأفطاعيين وهذه هي العقيدة التي تمخضت عنها أطوار كثيرة من عصر النهضة إلى عصر الثورة الفرنسية ولم يكن قد توصد لها الأساس الذي تعل عليه قبل تمام تلك الأطوار ولقد كانت الأمة العربية أولى الأمم أن تنشأ فيها الوطنية بهذا المعنى الحديث قبل نشأتها في أعقاب الثورة الفرنسية لأنها كانت تدين بأن الأرض لله وأن الملك خادم الشعب يحكمه باختياره قبل أن تتقرر هذه الآراء في أمم الحضارة الغربية، ولكن التاريخ لا يصدق أوانه ولا بد الدينية من دور تجري فيه وتبلغ مدى، وقد كانت في أوجهها وكانت معلم الوطنية في غيبها تنتظر أسبابها ومواعيدها، فلما حان الميقات المخضور كان من عجائب أقوال التاريخ. ان يأخذها الشرقيون عن الغربيين، وان يأخذوها طارةً كاربين وطارةً مختارين نعم أخذوها طارةً كاربين وطارةً مختارين لانهم أخذوها بالتعليم والمحاكاة واخذوها بتفاح الثورة على الاستعمار فكانت المنادات بحقوق الإنسان هي أفاتحة الاعتراف بحقوق الأوطان وكانت غارة الاوروبيين على أوطان الشرقيين محرضا لابناء تلك الاوطان على المطالبة بتلك الحقوق واشعل فيهم نار الغيرة الوطنية ان الاستعمار يمسهم في كرامتهم وفي عقائدهم ومصالحهم ولا يرضيهم بحالة واحدة من الحالات التي تسوغ للمرء باختياره ان يحتمل الخضوع لمن يخالفه في الموطن واللغة والدين وينازعه في الرزق وينثر عليه الحقوق التي ينادي بها في بلاده ويسميها بحقوق الإنسان نعم إن المغلوبين كانوا يثورون على الغالبين في جميع العصور قبل المناداه بحقوق الإنسان ولكنهم كانوا يسورون للأنفة من الغلب والألم من الغصب والمشاركة في الأرزاق وهي ثورة لا ترجو إلى الإيمان بالحقوق الوطنية ولا إلى إنكار حق الغالبين في تسخير المغلوبين بل ترجع إلى كراهة الضيم ومقابلة العدوان بالعدوان ويختلف الصراع على الغلبة جد الاختلاف في هذا الصراع بين غاصب الحق والمطالب به وهما متفقان معا على حق صاحب الوطن في وطنه فإن السائر القديم إنما كان يثور لأن حالة السيد المطاع. خير من حالة العبد المطيع ولأن المرأة لا ينزل عن رزقه وكرامته وهو قادر على أن يحتفظ به مال نفسه أما الثائر الحديث فهو في موقف المقاضي الذي يطالب بتراثه وماله ويرج الأقوياء إلى شريعة غير شريعة الغلبة المرفوضة في ضمائر الناس وظلت العاطفة الوطنية ممزوجة بالعاطفة الدينية في شؤون السياسة العامة من الزمن بعد الاعتراف بسيادة الأمة وقيام فترة الوطن على هذه السيادة وكان شأن أوروبا في ذلك شأن الأمم الشرقية بغير اختلاف كبير فصارت إيطاليا واليونان في طلب الاستقلال وكلتاهما أمة ذات تاريخ عريق في الثقافة والفن ووصول الحضارة الأوروبية ولكن حماسة أوروبا لنصرة القضية الإيطالية لم تبلغ قص مبلغ الحماسة الشعبية لنصرة القضية اليونانية لأن اليونان كانت تسور على السرط إذ كان الإيطاليون يسورون على النمسة أو على الكنيسة البابوية وفي الوقت الذي كان فيه أمم كأمم البلقان تظفر من العصر الأوروبي بأوفى نصيب في قضايا المطالبة بالاستقلال كانت أوروبا تنظر بعين الموافقة أو قلة الاكتراك إلى تقسيم الوطن البولوني بين روسيا والنمسا وألمانيا وعلى بعضها حكومات تغلالت فيها جراثيم الفساد والاستبداد وأنكرت حقوق الإنسان ومبادئ الاعتراف بالأوطان وظهرت نزعة الاستقلال عن دعوة الخلافة الدينية بين الشرقيين المسلمين في أوائل القرن الثامن عشر مقترنة بظهور هذه النزعة في القارة الأوروبية فكان السلطان العثماني الذي يلقب بلقب الخلافة يولي على مصر واليا من قبله ويختار المصريون المسلمون واليا غيره كما حدث على عهد محمد علي السبير ونادى طلاب الاستقلال بأن مصر للمصريين في أواسط القرن التاسي عشر وجعلوا هذا المبدأ شعارا لهم في حركة التحرير مع قيام السيادة العثمانية التي زالت بعد ذلك بخمسين سنة ثم ظلت هذه السيادة تتردد في بيئات الأحزاب السياسية إما بفعل شعور الديني أو بدافع من الرغبة في مقاومة الاحتلال البريطاني بحجة شرعية لا ينكرها فلم يكن هذا الانتزاج بين عواطف الوطن وعواطف الدين غريبا في عالم الواقع أو عالم التفسير لأن العواطف الجديدة في تطور الأمم لا تولد دفعة واحدة خالصة من آثار سوابقها وملابساتها وكان على العالم كله بين شرقيه وغربيه أن يقضي زمنا ما قبل أن يفهم أبناء الوطن أن حرمانهم نعمة الحرية والاستقلال هو اعتداء عليهم وعلى كرامتهم ولو جاءهم هذا الاعتداء ممن يماثلهم في النحلة أو اللغة أو العقيدة الدينية وربما كان الأصح أو الأوضح في تفسير الحقائق أن يقال إن معنى الوطني الحديث وليد الحضارة العصرية لا وليد ذهن الأوروبي أو صبائ الغربيه لأن قارة أوروبا وجدت منذ القدم ولم توجد فيها الوطنية بمعناها الحديث، فلما انتهت أطوار الاجتماع إلى حضارة العصر الحاضر كانت أوروبا هي مسرح التاريخ الذي تمثلت فيه هذه الأطوار. وكان فضل الأمم الشرقية في فهم هذا المعنى الحديث أنها نقلته بشيء من الاختيار والتمييز، ولم تنتظر به تسلسل الوقائع التي مرت باعا بالأوروبيين قبل أن تفرضه عليهم الضرورات الحركات الدينية تعلم الشرقيون من أوروبا ليقاوموها بسلاحها ويقال هذا عن الشرق الأفطى كما يقال عن الشرق الأدنى مع اختلاف العقائد والبيئات والأحوال الاجتماعية فإن اليابانيين لم يتحركوا لمحاكاة أوروبا في حضارتها وعلومها وصناعاتها إلا بعد أن اتضموا بها وعجزوا عن مقاومتها وكان الفضل الأكبر لأوروبا على الشرق كله هو الفضل الذي جاء على الرغم منها وهو تنبيه أذهان الشرقيين إلى حقائق الحياة وتفتيح أنظارهم على الأسباب الصحيحة التي تقترن بها نهضات الشعوب وكان الشرقيون قبل ذلك يعلمون أنهم متاخرون متخلفون ولكنهم يفهمون العلل التي اخرتهم وقضت عليهم بالتخلف في سباق الأمم كما يفهم الجاهل علة مرضه وعزه فيرجع إلى ولا يرجع إلى الطب الصحيح ويسأل الدجالين والممخرقين ولا يسأل الأطباء والعارفين وقد جهلوا دينهم كما جهلوا دنياهم لأنهم خلطوا بين عاداتهم وعقائدهم وبين خرافات الجمود وحقائق العبادات فإذا قيل لهم إنهم تأخروا لمخالفة دينهم ونسيان وصاياه وآدابه عادوا إلى الخرافة الفاشية ولم يعودوا إلى الدين المهجور فلما قارتهم اوروبا مرة بعد مرة في عدوانها عليهم ومقاومتهم لعدوانها فهموا مضطرين أسباب هذه الغلبة ورجعوا بعد حين إلى علومها وصناعاتها ونظم السياسة والحكم فيها فرجعوا إلى الأسباب الطبيعية وفهموا علل الوقائع الماثلة أمامهم على وجهها المعقول فكان ذلك أول تدريب للذهن على حسن سعليل وفهم طبائع الأشياء وكادت الاراء أن تتفق على منهج واحد للإصلاح وهو اقتباس العلم الحديث ومجارات العصر في المعيشة والتفسير. وأقبل المسيحيون من أبناء الشرق على المدارس العصرية يتعلمون ما ترقيه عليهم من دروس التعليم الحديث غير متحرجين في موضوعاتها ولا منيات التعليم فيها وأحجم المسلمون عن المدارس التي فتحت في بلادهم لأنها كانت في عيد المبشرين وأعوان التبشير ولكنهم لم يحجموا عن إرسال أبنائهم إلى أوروبا نفسها، حيث تنفصل المدارس عن الهيئات الدينية، فاجمعت حكومة مصر في عهد محمد علي الكبير مئات من نخبة الطلبة لإرسالهم إلى العواصم الأوروبية وتعليمهم الطب والهندسة والآداب والفنون العسكرية على أساس ذاتها، أو لتزويدهم في مصر بما يستطاع تدريسه بها من تلك العلوم. على أساتذة من الأوروبيين ولم ينقضي جيل أو جيلان بعد احتكاك أوروبا بالشرق حتى اتفقت كلمة المسلمين على نظرة جديدة إلى الدين وأجمعوا في أنحاء الأرض على أن البدع والخرافات التي شقي بها أسلافهم وشقوا بها في زمانهم ليست من الدين الإسلامي في شيء ولكنهم سلكوا في إعلاج الداء مسلكين مفترقين على حسب نصيبهم من العلوم العصرية فجنحت الأمم التي أخذت بنصيبها منها إلى التوفيق بين الدين والعلم الحديث وجنحت الأمم الأخرى إلى نبذ جميع المستحدثات والرجوع بالدين إلى بساطته الأولى كما فهموها ونشأت هنا وهناك حركات دينية شتى بعضها على هدى وبعضها على ضلال ولكنها كلها كانت من قبيل الحركات الطبيعية التي تتصل بطباع الأمم وبواعث البيئة في حاضرها وماضيها ولم تكن محض اختراع منقطع عن الدنيا محطور في النزاعات الإخروية التي يفرغ لها من خرجوا بنسفهم وعبادتهم من معترك الحياة ولهذا أخذت هذه الحركات من طباع الأمم التي ظهرت فيها سواء منها مهتدى أو ضل عن السواء فظهر في الهند غلام أحمد القادياني، فزعم أنه هو عيسى بن مريم وأنه هو المهدي وهو الإمام المنتظر في مذهب الشيعيين ليوفق بين الإسلام والمسيحية وبين الشيعيين والسنيين وادعى فيما دعى أنه تلبت بروح مريم العذراء، ثم تلبت بروح المسيح على النحو الذي يمثل به البراهمة سورة برهما وهو يجمع بين الذكورة والأنوت في جسد واحد وصدق نفسه وصدقه الناس من مريديه حين خيل ليلي أنه روح الله حلت في جثمان إنسان لإنقاذ المسلمين والمسيحيين والقراهمة بدينه الجديد ومن اليسير جدا أن يلمس المرء في هذه الحركة بقية من بقايا البيئة الهنديه التي نشأت فيها عقيدة تقمص الأرواح وتجدد الروح في جثمان بعد جثمان طارة جثمان ذكر وطارة جثمان انثى ومرة رسم حيوان ومرة رسم انسان وظهر في ايران ميرزا علي محمد شيرازي وزعم انه الامام المنتظر ثم انتحل عقيدة الاسماعيليه وبث فيها عقيدة وحدة في الوجود ثم وثب من ذلك الى القول ببطلان الشريعة الظاهرة والأغذي بالحقيقة الباطنة التي تبيح أصحاب الحلول حلول الإله في الإنسان أن يتصرفوا في الأحكام والقواعد الدينية تصرف الوحي الجديد لأنهم يستوحون مشيئة الله فيما يقولون ويعملون ثم جهر بإلغاء بعض الشعائر المقدسة التي اتفق عليها المسلمون بنصوص القرآن ومن اليسير جدا أن نلمس في هذه الحركة نزع تلبيئة التي نشأت فيها صلاع الباطنية والإسماعيلية بل نزع تلبيئة التي نشأ فيها الإيمان بحلول أورمز في جسد مترا رسوله الأمين في حرب الأبدية لإله الشر أهرمان وظهرت في الجزيرة العربية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي تنكر الترف في الكساء والبناء وتصل معاني الرموز والإشارات والتوسل بشيء من الأشياء يقع عليه الحس من جماد أو ذي حياة ومن اليسير جدا أن تلمس فطره الصحراء في هذه الصرامه الخلوقية وهذا الفصل الحاسم بين عالم الحس وعالم الغيب خلافا لتلك الاقاليم الهندية والفارسية التي انتزج فيها الحس بالتخيل واتصل فيها عالم الأرض وعالم السماء Shavu Kato'o Kofi